عينا يشرب بها عباد الله وفجرونها تحجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان تره مستقيرا ويطعمون الطعام فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وترى وجزاهم بما خبروا جنة وحريرا متكين فيها على الراع إكلا يرون فيها لا يرون فيها جمسم ولا ذم حرير ودانية عليهم ظل قواريرا قواريرا من فضة قدرواها تقديرا ويشقون فيها كأسا كان مزابها زنجبيلا عينا فيها تسمى فلسبيلا ويطوف عليهم لدانا مقلدون إذا رعيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رعيت ثم رعيت كبيرا عليهم ثياب شندس خضر واستبرق وحلوا أساغر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل فاصبد لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأطيلا